مَتَاعًا فَمَقْدُو إِلَيَّ وَلا تُنظَرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ قِلَائَفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا خُذُ بُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ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 قالوا اجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحلكما بمؤمنين